اللهم صل على سيدنا في المدن وعلى آل جين وصحب جين مصنم رب أعملنا بمجهة ولكنا بما نحسينا بفرقة يا الله رب يسر واتعسر وعنها كريم حديث حقص أروري اتخذوا اتخذوا ياشأ السودان سودانت معناه بك سم المذور ايشا اخيلوا ان ثلاثة سده ومنهم ايه تمدئة من سادات اهل الجنة جنة الهده ايه هادم سده ايه تمدئة اهل الجنة مرحوظ ايه هادم لعمار الحكيم وقاوة. وقاوة هو هو اللي احنا مفكينه هو مالو حطين من باوه اللي يجري هو هذا من خشب هوها نايم معنا الدون خشب هو هي ونجا شيء الكنوز كها او مشهور كها يعني نيك او ان حارب اتلها انتوا نجاشي مسئلة نجاشي معنى ايس اسقع عربية وحوايا عطية نيك او نبي غرمية سهايد جماشي نبي اصوه هباش افرميك احنا بغو ودهتي بغو قالوا بريشتا جناسة دي سالسلاة الغائفة جناسة دي سؤالوا تتبعوا بريشتا بلال مؤجن م... بلالك مؤجنك اها ست احذان ايه خواه ايه ايه خواه ايه تدخل تدخلوا خير بضنا يا هل الجنة ملاحظة ان ايه كانت يا اخايا اتخذوا ايه شامبر السودان معنا جعله اسوأ ولا لا لا لا اسمه جيس سواء يقوم الحبشاء وانهما ويرهو لكن حديثا ميشان فكشانت الله ولا حبشاء فكشانت الله معنا معنا حبشاء فكشانت الله هيا يا سيد احنبي خلصا شيء يحبشاء يا كبشان طالو وضاعي التهضير ياشا هداد وحشوب غيسين وحاد كهين غيسين بسان كياشا كبشان طالو وضاعي وحاق انها يعني قرينة وقاة حد تحيكوا الحب واترا محايا لي فان ايه كان مدعا و ايه كان مدعا اذن تتمم تسليتها سوي تاندر كملوك املها والله <تصفيق> سادات أهل الجنه قد الجنه اشرب توبي يا قولوا وين واه الى او وين الجنه ساداتكم باذن الله غايان تؤروا الحكيم وكذا الحكيم ودينته الحكيم ورمال الحكيم هذاون هذسيون ها يدور راسلها على الهي حجم اسيي والنوم لما فينين تدون عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني حقد وحوار يعني النبي اهانه حجم وليس قالوا له نوها الدن صوبا نوها ا تدنين هاي هذ ما في داه اللي بالجيرا ماهنه شادوا سودا نفطور وكمجين مبين والله كمجين انتوا <تصفيق> <تصفيق> الماذن وظلال بن وجاشي وخرجوا برحب وحبش ومضح و نجاشي اشركوا موازين اصحماله الزغيري حمولات الدين عبره اصحمه اربعه عمل اصحاب خمسه اربعه ميره اربعههم اصحمتهم غله ثلاثه اربعه من اربعه مزغير الله وحوائي هذا أولادي برميشان فتكاس ومروحة كميدا حباشة كميدا وحاكا ميدا يعني نمكة زنجي بالله هاي وحاكا يعني زنجي وحاكا ميدا يعني حباشة ماه وين دينا ماها هاي لي وحواي حق حوقتك ولا يا بابنا حقساسو هاي لي شمال الملوستير هايو ضبنا انصارنا دلك ادقار حور والدورسه ضبنا حور دورسه وقام ضدهم راسيا وجينا حور طودي ويعني قاعد هو تراعين هو في <متحدث> وضو تراها بغداد ديونو عاملين ميدينوا ويهم يابلسان قول انت لي جاي هو صقالين فاب المضامك وش خطياله للصبح هي يوصل ابو حايس كوميدي معاي وايشي انه اسئله دمودك هالشيء اللي رايات دريس عبد القادر من سنغال وكمين هواي حوار لي بني آدي لحط أسرعها فيك هذا السومالي حوار من كستن حوار طب بني آدنك حوار واي حيوان كان يعني أورك أسرعها غورك كي بوجي بمارك أسرعها ساسا يعني فرغي دونينا ساس واي وحي أور خلش هاوليسي خلوتي بني آدن حوار أسرعها بعد شيخي وحسيري دموه ويأخري جتان وحيسن القاعد يالي ها السنو هلا كم ايشان جدكي تم ايشانات او اسكي او ماذا حينا انك او ميفره او غبه او اختاسه حال يوسفه الكيلاني على الذهاي مقدانا جون وعشره دمانه او مقدار كل حال يعني حكم الهي واي سوما لهذا يعني حلوه شعائي وفضي حب العقيل بيطالب المدوحه حقيقوه مدوحه مدوحه حق برحهك يا نان ارمها اصل لا يسب قوس ليال امضا اصحابي هذيل على قوسي او حي عليهم على بدن هي على يعني سيدات ايتميجيل تقرا منه دو Normal الحكيم كي النبي داوود لهاي هاي الى حكمه نجاشي بلال المؤذن بلال في مشوره اي وجنوب هرمراي من زاد كثير الاولين وسميت هاي بلال تاسلان مروه هرمراي سميت هاي و الى ادس لو ادابس كمتاي وعيدين كي نبي موجع علي باركي نبي موجع اسقلي كويير كيشي لا اصمع لي ياوه اليهري وان كان بلال وايه بعدين مكاسي ياسيم حسكو جاري صنة ووضوع ما يشارك كل دونتها صنة ووضوع ويسير صنة ايدي فالدك هايسكو جاري وقال لي بلال وايه فضل قيسي قد كاسسنا هاي ذلك ووكاسي انت هذا سندك هو ضعيف على كل حال لكن حديث ثاني كالي... حديث ثالث جري ليه والزنج زنجي زنجي وحواه قدك ومغايسه لليه هاي انا وقصواحل قدك لمبه ماي بجو حكيسي وموازي الزنج الحبشه و زنجي او حوايا اسنو ولد او من ولدي كوش بن نوح مآه حبشا وايكشا كوش ايكشا كوش بن نوح كوش بن حام بن نوح ايقليزا فتاو ايقلا زنجي بن يعني كوش بن ننكر ايقلايا هرا اسمه ابو نوح لواي مدع نوواي زنجي زنجا ابيرهان رتكا او كعايا مدروة لما زنجي ايو حبشي واقرا كان اللي جعلي هاي وحواه قالوا لقد قالوا جيس هاي زنجي وواهي كان اللي حبشي وواهي وامل وحبشانا خبر كان وحوري طبراني وواهي يعني وحوق اللي جيدا حبش لفظها كانا حبش او وضاء ديلا من سالة ضعيف عشكوري ابن عمر رسوعا من ادخل لكي بيته قولي جيسي حبشيين من حبشة في يهدشتها او امس خادم كيز حبشك ياشا او امس حبشية من اك حبشة فيه انت وعلي انت ابو حبشيين اك حبشة ماذا هو حبشك واي ادخل الله اله وحسو قل يا بيته وقلو يسي غركة ازيليه وقل يا مؤلفك سوتي كتابا اسكالفي اولو مياعه في فضل الحكشان حبشت فضلي وشيعي وحاسكو كتاب كثير رفع شأن الحكشان حاسكو ملعابي ومحايا لي مها عاجز برم هو واردة كل حال انت هو محايا لي لوكا مدوغا مولدي واسليها لون كن مولدي يعني اللون واسلي اواي لون اسلي اواي لو لكن انا وعزلاها وحوليني يعني نوعه اللي هي سي روق القفصان فبني وسام سان يوحان انه هاي سان وله شي سي وحيدين روق حط له كنا نحن <تلتحن> أكسي شام ها سيضان بحوث كذلك أم أسواه ها سيضان هنو اكوكا واؤتحون كوركي سواه عيدين مكذلك منبكوه وحوال الله بلوها تبكي قيميها وحاينين وحاين تبجي أكس جوهة تبكس ليها بجي محايرها بجي محلول جيها ها حوال الله ها بيجي ها او كيس جوا ها بيجي سياسة انو ورد او كيس جوا ها بيجي سياسة مامو ملحبيمي ها ها كسر سيدان مس كمي رجي ها ها سيدان غزي مغلجي العلومة كمغلجي كان لقيف سدين سامو حايدين روك حنو ارتويسي وحا بيجي بكوت اسمه هذي عدي جدود عدي جدود الجرو وحوائي يا يفث اسهرين يا يفذ هي الدين يعني جات الغوي اوت الغوي لسيتي شماله هلال الغوي غير اي دين يو صب صبا ماء في عواي صباده يعني هولك اما صبادي وغير قادر في هاي هواي هواش ما تما شمالك وكذلك أصدقى أن أمرض عطان وزيده يوغدوث كجورو بلوحام أكوسوهرين حام, أكوسو حام وليشيس إلا وحيدين يعني ما أو دواشك أو مقعيس جنوبك أو قوفتك إما هسو يدواشها الدبوه لهرا يعني دبوه دواه لهرا آه دكتلون تحت بلانا أوقاني ما هيدين مركبه بكي رواب دور صومي وحالا وريهي حديث على وريهي وهكا حديث كاسي مصقنان وعلينا وميوح مرضيسا فيغن تمركدون طلاثولي يعني حامن والجوغي مركبه مركبه مكدوولي عوردي مكدوولي أذويسي مركبه وعليهي وحوالي حديث حوالي تبعدي اسودة ومذورة صراعيز مركاز المدولي دول العائلين رواية إزرائيلية دولة الدم حديث رواية وآية لها حديث ثابت اماءها دول عائلين مركز أدون تلفولي ألهم لناك رواية دمالي مركز أصيق وحوطالناي هندية أركيسد ولا اللاجهين مصر بن بيسر بن حام الهراء انت كوش بن حام وعيد وعي. بعد مصر بن بيسر وقته ما يدونتي على صعب مهين يوقواس وعلى صعب مهين بعد بحيك الدنبي وحال لناك تسألوا يا او حام دونتي للثول وفرق ومجور الطوفان كي يسوع الله لك اسرائيليه توايق السنه 20 واليهود يالكاسوبين وا اسرائيل صوبين وعينن عمق الشيون تاسوس وما تي اولوي لما ده شيء لمده برده شيء المخامروم الجرين ففي صر ده شيء بعد الاصل ويعصر اصل ويلنكي مع ما كده شيء اد لو اولي جورا هاي وقال عق عق عن حاج وكان على خلاف كاس مانو ازلاء عوردي سافيد انتي ادوبسي ومنوعها دوولن بعد حد والله ما رجع دوولنا اسك حواري اللي اسمهاكم دي هذه قدام دي بالكوا وما هنا قبيلك او سلطانك شعب ااهل المواض و, و بينا كل على لا رمضان لطيفي حتى عوب اها يعني من الجراء يعني بضلوا نساعدوكا كتابو البلد البلد لهراء السوبي قديم وادي و لخاتها ورشقي غيبي عدوك انا بديش تخيبي تدبيلو شقيو و تمزيو بعدها سي انت سكوداري وعليكم معاوى القان على الشايو فهدوستان لقب الله وقلوهان يعني بدا وحيكا دمبيه وإلى يعني كل جامبيه مازين بيك يعني محنان انظولا ماذا؟ أفريق وحوب قيلها أفريقي قول لي أفريقي أصلك ياسو بغيني أفريقي أصلك ماذا يعني كلمة لها أفريقي شبين سيفي بن يشفر بن سيكوتو هاتغاي اسوبيهو مقتيل هو هو و تاريخ هذا هو الانسان الاصلي اسوبيش كاز وعرب هاي واليمنه اه ام افريكا ده او اسوبيه اساس اسها مدينة قيروان ميل كلوا هاي ميها سوحكو ميعاو مدينة الافريقش مدينة الافريقية دا افريقيا ميها كاسا فنسي انا بلوها كلوا الابوالي بحكست اسل ديال مصر كبا يوها كجرتها حامة الكجران هندية حامة كجران ومصر وحال لها مصر بن بنو مدعي سواي بن بيسر بن حامة ماركا مقدشو. مقدشو او يعني اخواء تاريخ المؤرخين تح... اي حسوب اي تعريفين مقدشو بلد كبير بين الزنج والحبشة يعني مقدشو بلد وين اقول لحايا بلد وين واو اقول لحايا بين الزنج والحبشة بدأ وحنالحيه وزنج صواحل <تصفيق> اوه صواحل كما نجحوه اوه صواحل ملكو بندا اللي هي معنى طونغولا يعني هو طونغو وحسن بدس طانه مراه والابشن الدورك ولا مراه وانا في يعني انت بلدا مغدي شيء انه هذه بين الزنج والحبشه قام بصمحيت كادغ عدو بلدان كادغ مل باص اخرى مر كان زنج هذا الشيء من ما أحمد الله من إبكاس ويسدح هذا مدون وعليه المفصرين طبعا حديثنا وشرعها دخوان وحاية وقتها نيال وحاله جيدا حبشان الله الله الله إلت الله يحبشان زنجية يعني والدير تتكشتور حنوه يحبشان حديث حديثة لها يعني تنبو زنج التنبو الزنج زنجي قد يحضر زنج. زنجي يا صح انت بانت الله ويعني من كان قريب بطلو مصر لهاي الان ولو يقام بانتو ستانا الراها ارجو اي لان تعريخ المعوى سوقاتنا بضا فالياني بالقيمانون بانتو انت فأنت مخجرة بانتو ما انت يعني بين الزنج والحبش سوما لي يعني كغول وينتاس سونا صلى الله عليه وسلم, وسلم. وسلم. حديثيالك بابنا ضعيف وي لكن كم يعني وقجراء حديث حسن وقجراء واخين الدونان عباس الوري يعني تبران ونسبي طاب الضعفة ومطروكين طالوه شاي انسى احمد بن عبد الرحمن الحراني وذهبي يعني الضعفة ذا كان نقيسي الضعفة يعني يوحس يعني كوري ابو عروبة من اللي على الشاي ابو عروبة من واركيسي أمام كيسي أسيري هواي تنكملوا أمينو وقال وقال أبيان بيسوفيان أسكراتي المقدسي فالسلساطي المطعيف هاد أمو كبريكا لا ننكاسي كذاب وواي نمشيخ حديث سوشيخ حديث سوري للإلمان رابي وواي حديث سوشيخ نو الليل كلسون ملوقو انكاس كذاب وواي الجهر تعديل مركزيه فتوها على عيان على الشارع ودون تاريخ خمس كم اسقاطه ما بابان الصومالي منو حد الشارع منو على الشارع بعدني على الشارع ياو وفي ريال وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يوخله سو سو شي على الفيرا منك كلزوني وقبي منك كلزوني المياه من, من, من او تقي هاي المياه من رينو هاي لغى اوضلا اجراء الشيخ اللي رسول مع ذلك اللا كني ما كن محدثين الجرح والتعديل ملافا يا ناكو هبلا هبلا حديثنا نكاسا خجراء واركيسا خجراء نكاسنة بين الهواء فالصوشي بين الهواء نينو كرسوانا كرماها واركيسا لكو ابابا هايو حجة ملخها هايو حجة ملخها هايو حجة ملخها دمه شو بنعرف الله وسلم ما له الهمس عرف في ان هراء حديثه الديك الابيض اتخذوه ياشه حديث ان قال اماد دون اجراء الديك الديكي الابيض او عداي ياشه يمكن اهتمام الاولى جمع ذي وياه ذكر مجا جليره وبو راس معنا منكي هاي قد اكتفوا اتخذو معنا اختنوا وتكون يعني ديخه عد منكن اكتفيت ومنك ان جوي تغعد وخلاص هاي لي في ان الدار دار من يريد اوفيها ديكم يودين وتديق على سجوه غير غيغبه رم وش قدر مدويا شيطان مولوا يا في علويه ولا الساحر سحر ولا نقول هو معنا اهل في منك اهل في دجاج عبد الجو يا كساهرك سحر في مسامعك شيطان وكدرا وللديورات حولها برياك او دارها يعني جمع دار وائل Om jaudäm ei al suur lillea kaustite millõuksga taustate. Kristi alsoku mure tai neul iga badavadavad Sav èk see ngõtt peks on jaud! televisi� ajelati jaudin lasada lobabadavad ü pHitusi warmima, ei olena tuli praidovadatin lillea pärida matematematematema ü mole replied, aset eebandi jul��� 11. pühodi almas jaed الحاول الفتاوي بتافي رساله وتجي انت تجي و هي انت باي مدهوها بيقعت شركه حد السوق يعني ما في برا وفي برا وفي جوا تخطاصه وتعرفها وجوها لهداها حد تحولها يعطى الحوء ملمك اوه يؤوه غار هي انا امه دواها يو تبتداد دار معنى هي وحوائي وح... اسمها او عرسة وحكومها وضعها ما هي اسم ما هي عرسة وحكا عرسة, عرسة. انتواعي منزل خمالة ديال الهلاء وحاله مقعاوه إلا وريرسن وحيث وريرسن تهي دربي لقد أحاوه على وضع ماء أو تسمى أولاد ديو أولاد محمور كآه أولاد ديو عامر فاسر إستدارا لغا صغاتي محاية اللي عربتا مرتين يعني منهم أي دقايان وحيكو الجيد الدرين ورنكودي فرو بيسي اما ريسني اي دواء في الجريم هذا يوريس عين ادوي ورد السلام مسكن امي قيشان و او خاص وميته احني مولا يعني في الجريم ماكاس خلصاسي بوري جري ماكاس يعني من فاس او حلات اوريكس ان الفكر سلطان كاسب تاخذوا هذا اما المد اما اشاتو هذه الحمام هذه الحمام خليين يعني يا شا ولد المغاسيس وقد ربها بعناين وبالتفت اثناين اني ترحبوا يا شا هذه الحمام خليذا معنا المقاس في وبالا بعمائن وبالا تجمائن قولني عن فيشه مني في اي او منك التاسع معناها وحث كل عقولي شبر او مغعيث من امك او مغعيث يق او من مجديال او من منك مغعيث عاده كايشئ منا ادغام يمام بالذراع كجره امري طول بالذراع كجره يعني يا ريقه فاخته اف ورشان انت وكل الدنيا يا مغاسيس الباص الله انت يعني مغاسيس نوع خاص السيد كان ضربها ذعن سيدي اي دول اه دول اعماله هي انا انا ضربه الله ايه قطعته هو بيتكم يا لمنه معنا ما قد دوي سيقول ليس حي فانها قوله تولى الجن جنيا عن سبيانكم ان اعينهم من ذا سبيانكم ايت مشغول سا ان لقد وحي مشغول هي الجنية عنده يسي حيثو له هي ساءه ومشغول هي علمية مشغول هي بكوغي ايك مشغول هي ساء خاصا تنقدوتك تنقدوتك زايده وهي الجنية آهد يعني قدوها زيحلي هي بأسرة تنقدوتك مشغول استاس من المكينية اكتاه ولودك خاصة ها نعلم وجهيه وحوها بيدي بيارك أمور عسك يجعلهاي مجبس جدودا في حديث تسوأراري حديث قمي يعني يقدم لو كالله يجعلهاي أو جنوه يجعلهاي وحواهاي أي قادي يعني جيستان أو مشغوله أي يعني أو علمه كمشغوله لو كجدودا وعيق لو كجدودا وعيق وكجدودا وعيق هاي لو شو رايك اضيف لك او دي نجلي الشال بالنسبه في أخي مواضي وووينك أنا معلمين تلك يقول لي خاضها لان جنيه كل حال ساموس المحيط يعصو شاي أمامك فائدة سوائي لدرسي ديلي وحا أمان أسوي يهي يعني كورو بيهس أمانك يهي ميني قبرتو تفديو كوريتو من عيس ثالث كون العادي صغطة الغلب مأسيس فقد هنا من لي بعد فوائد اسميه محض ثم يوجد فائده ضمنيه هي ان لو بقى ان انت خطيب بغداد تاريخ السي لا في حديث يمين بالجرايه ابن عباس على الجدي منعني اشتكولي صلى الله عليه وسلم وحشاء هاسا وعضلو وقال له هاسا اتخذ يالو زيدي حمامي لما اخلني صوب صوب لإناكه صوب صوب وخاصي يعني شكوته لهايان في الليل اللي عوضي يعني عضلو قد لانت واثاوه لهايان حلاك الحديث يضع فجراء في مولان محمد الزياد محمد بي زياده كذاب وايه معروف وايه فهذا حديث هو وايه مع ذلك وحالويقانا كذاب والويقانا وحيادي اسكت جورة حديثتي سنتي اسر لحق له سنتي اول اخر اوصل اسلامه مرحدي اسر لحق له اسكين اما اول اسك اللهه اما لح اما اخر اسك اللهه بسمي فى حديثه اسحدي فعليها مكذوبة عديث معي اللي انتاقه وشيقيا كذب له الخاناء ابن السري وعس بيعي عديث قاله عنه آل اسكوريه عنه علي علي يعني شكا اشتوقودي المبي صلى الله عليه وسلم الله شكا <تصفيق> اخو شكا لا لأنه لو عس أمري ليتخذ الواشو زوج حمامي امي ما انا سيارته والله طول الله تعالى عندها ديري هوجي دي مقي اس يعني يا شورت كت سجال يعني على السوراتك سوكتي يعني دول في لم ومسجع ومسجع ومسجع معناه هلمولي بي هلمولي بي هلمولي بهد المخشد يعني سادس مخلوق يلي هسول سجره ويسول نعلم وقال الله تعالى عند هديره وخالوا ايشان استنفسوا بناها يعني وحاسكوا اشاري صلى الله عليه وسلم بغول المغاسيسة هلا تقوم قو سنين هنا خادنين قو قرب قو سنين هنا خادنين مع المركة غالج مع الغواها معي تاس انقوصانين وعيكو جيو ساقبل بوبوس ايو ترطن ايو تاس المكروه واي معي المهبوب ايو ليلو ترطن لجيو ايكينة انقوصانين قوس قادي وعاس على دي دي دا على المكروه واي بل ميكوه يعني وعاس قل ايو اللي ايو نيونا دي سياي شهاده ما قالها يوسف الدائم قبل تشغل التاسع يعني يعني شهاده علياء الدن وحاض يعني لا كس حديثا شنبها اديخص محبه سقوط وهذه يريد يسيهاه شيزوب اما بريد اما أم بي هو نصيحه ينقصف الجيليكور او حبسك رهنا بنانته هاي أخذنا لسينا حاراً على كل حال جميع رسوشي يعني أكابيرها انت مع الجميع فساد وشياء لما يتلهي جميع أجسام لطيفة واي أو هوائية لطيفة هو... هوائية أجسام لما هوائية ستحميتها هوائية النورانية يوم مضعيس النارية وكعايان قل جميعا هوائية واي رجس من مبذ و على حاجه 20 20 او هواه لونجبي يعني بغم الصراحة. الصراحة <تصفيق> سوريا والبن اسيالها ما نقول لها مغباو اسمها بسم الله بقدر ادس وانا وحب ما ما ضيع عمله سوريا 3000 اجيب او تظاهرته ما كان يعني اي اجسام واي ناريه وقالها من الجانب And Madhajid Binn Narim Manuel. I'm going to have it